يا فاضل ويا الدمع يا عمي معين ماي دمع اسكنا دمعي اسكنا بعنا يا عمي الماي الماي آه انا العبى صوفي تجلى بالاي با حيدر وصدرت طوسين عين وسيفي ما لي كل اشتر انا العبا قلبي تجلى بالاي حيدر وصدر يطوره سيناء وسايفي ما لي كل اشتر وفي روحي اله زاهره حنين في دام يسعر اذا اذكو معناها ظلوعي كلها تكسر ظلوعي كلها تكسر ايو حسنيه اللي دموعه الله أكبر ايو الخالي تفت تظلوعه الله أكبر وكل من <سجاي> يا عمت مايه ايه وكل من ينخي السجاي يا عمت من عباس من عباس الجاوي رميت الكفة من زنده فلم أعبأ بكفيه وقالت عيني يلوالها أياسه مرادا هيه رميت الكفة من زنده فلم أعبأ في كفية وقالت عيني يلوى الهى اياسه مردى غية تغور العين يا زينب ويبقى خدركي حية فكوني انتي في خيرٍ ولو أفقد عيني تغور العين يا زينب ويبقى خدرك حيا فكوني أنت في خير ولو أفقد عيني ولو أفقد اين راحت زينب مسبيها الله هو سمو هل الله هو وين ودادي يتا يا عمي المال و تناديه يا دمال يا عم الماي من عباس من عباسي دوي الصوت الله اكبر وين العسكر وين دمعي اسكنا يا عمي يا عمي يا عمي ما شاء الله دمعي اسكنا بحيطان يا عمي المطايل وماذا لو على الشاطيك منحت المهد هاتي وراء يعلي كفوفك لمنارتيك وماذا لو على الشاطئ منحت الماء هياتي وراء شيقك دون يا علي كفوف في كل ما نارت كفوف في كل ما نارت وابقى ها هنا أوفي لأمي بعتي ولا ارنو الى طفلن عطيش بينه فيماتي عطيش بينه فيماتي هيا في يمه عني ترضين الله أكبر متعنا فدوة لاحسين الله أكبر تيوي نزفد ماي يا عم الماي الماي ويل زيّد نزفد ماي يا عم الماي من عباس من عباسي دوي الصوت الله أكبر وين العشق؟ روائحك مشطاء الدمع اسكنا علينا ما شاء الله دمع سكينة دمع سكينة دمع دمع يا نار الدمع اسكنا دمع اسكنا علينا يا نار لكي لا تسقط الراية هوا تكفي لكي لا تسقط الراية على مسحة في عشورة لأطلاء آية آية لأطلاء آية آية ولكن ما فراق قلبي وخلى الروح رايه اذا ما هار ولات زينب اذا ما هار زينب الى القفال حمايه الى الاثفاء لحمه اي يهوي راسي مسجد الله أكبر ويبقى الاذان يردد الله أكبر يوكل سجدة تقول من عباس من عباسي داوز بني اعماله رميت الراسجد لانا بحجر الوحي هل ابقى ويلقى الوحي عورانا ومن احضه بني رميت الراسجد لانا بحجر الوح فيها الامقى ويلقى الوح يوعو ريانه الا يا رأس لا تقبل الا يا رأس لا تقبل وخلي الخد دميانه وسيخ دا هو المدما وادي خداهو المدما اذا ما خره عطشانا اذا ما خره عطشانا في راسي بحجر يروح الله اه يورى سي العالم الله غير قد وصوت العلا بحشاي يا عم الماي الماي وصوت العلا بحشاي يا عم الماي من عباس من عباس